قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يطافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقين ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته فرومين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَقَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَنَا سْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ, إنهم كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ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 كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَواصَلُ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا انْتَبَذَ مِنْهُمْ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ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 فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم اكلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم, وزوجناهم بحور عين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ مْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيمٍ وَأَمْدَجْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِنَّا يَشْتَهُونَ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 قُل تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَم تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَم هُمْ قَوْمٌ قَاهِرُونَ أَم يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ كَل يَأْتُونَ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَم خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ أَم هُمُ أَمْ خُلِقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ دُونَ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِذَا رَأَوْكِ سَفًّا مِنَ السَّمَاءِ يَسْقُطُونَ يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَدَرُّهُمْ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غواه وما ينطق عن الهواه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 أفتمارونه على ما يراه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغشاه ما ذاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى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 يتبعون إلا الظن وما فهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك ملك في السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يُغْنِي من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم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 رَبُّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُذَكِّرُونَّ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى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 فانه هو رب الشعراء وانه اهلك عاد الاولى وثمود فناء ابقام وقوم نوح من قبل انهم كانوا انهم كانوا هم اضلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشاها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 حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر قش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهقعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر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 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ مِن نُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن دِينِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْر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 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فَهَلْ من مدكر كذبت قوم لوق بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوق نجيناهم بسحر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 وَلَقَدْ يَسْتَوِيَنَ الْقُرْآنُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَفَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنَ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ دَرَاءٌ فِي الزُّبُرِ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 ذَلِكَ رَبِّكَ الْمُقْتَدِر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رفعها ووضع لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الدؤل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلَهُ الجوار المنشآت في البحر كالأعلام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 سنفرض لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكئين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان بهن قاصرات الطرف لم يطغ مثلهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء 129. فيهما عينا من الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان 120. فيهما فاكهة ونقل ورمان 121. فبأي آلاء ربكما تكذبان 122.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 وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين قليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً عَمِلُهُمْ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلا تَأْسِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفكِهَةٍ كَثَ لا مَقطُوعاتِ وَلَ إن مَنْ وَعَهَا وَفُرج مَرفُعَهَا إِا أَنْ شَأْنهُ إ شَ فَجَعَناهُ ذكَرَاض قُربًا أَتْراَادًا لِأَصحادِ اليَمين تَُّةُ مِنَ الأوولين وَسُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ فَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَنْ أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يِحْنُمٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ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 وَلا قدَدْ ِمتُ النَّشْئةَأُولَا وَلاقَدْ عَِمتُ نَّشْئةَأُول فَلَناَا تَذَدكَّون فَرَأَتُمَّ تَحرثُون فآاتُمْ تَزْرَعونَهُ أَمْ نَحْنُ الزارعون لوَ شَلَ جَعلنا مُحُقَالَ قَضَلْتُم تَفَكَّون إِا لَ بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون افَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِمِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سَلَأُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِهُ لَقَسَم لَْ تَعللَمهُ عَظِيم إِهُ لَقُآانُوا كَرم بكِتَاب مَكْنُون لَا يَمَّهُ إِلَّا الْمُطَهَرون تَتزيد مِروَبِّ الْ العالمَمين فَ بِهَذَا الحَدفِ أَتُم مُدينِون أَفَ بِهذَا الحَدثِ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 ظلم من حنين وتسليه جحيم ان هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم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 به رَفِي الليل يُولج الليلى فِيَّه لِ وَيولجَُّه رَفِي الليْل وَهُو عَظمٌ بِذات الصّدور آممِنُوا بالِللهِ وَرَسُولِهِ وَأَم فِبُ مَِّ جَعَلَكُم مُْتَقْلَ فينَ فِي ببلََّذينَ آممَنوا مِنكُمْ وَأَ فَقُلَهُمْ أَجركَبِيل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 وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلَّ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُمْ وأنفقوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حَسَنًا فيضاعفه له, فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بَيْنَ أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور لهم باد باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغروتكم الاماني وغروتكم الاماني حتى جاء امر الله وغروتكم بالله الغرور يوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ما واكم النار هي مولاكم وبئس المصير الم يئني للذين تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ تَخْشَعْ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ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 وَالشُهدَ وَيدَ رَِّ لَم أجرُْم وَلُورم وََّذينَ كَقرَرُوا وَكَذذَّبُوا بِآياتنَا أُولائك أُلائِكَ أأَصْحَابُ الجَخين تَعْلَمُأََّ مَحَياتةَُّمْ ييا لعبُ وَلَُ وَزينًا وَزينَةُ, وزينة بَيْنَكُمْ وَتَكَاثَرُوا وَتَكَاثَرُوا فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَنَسْلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ من الله فَمِنْ فَضْلِهِ وَرِضْوَانٍ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّتُعْ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَأَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ بِالَّذِي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 كَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَكُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَمِيُّ الْحَمِيدِ لقد أررسَلنا أسُنا بِبَنات وَأَنزَلنا معهُ وَأَنسَلنا مع الكِتابَ وَليزانَ لَقومُ الناساس بالِقِص وَأَْزَلن الحديدَ فيِي بَأْس شَديدُ وَمَن فع النَّاس وَلعََ الله مَ يَخُ وَرسُلَهُ بالِغَيد إ الله قوَم عزييد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِنْ نُبُوَّةٍ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُم رَّأْفَةً وَرَحْمًا وَرَهْبَانِيَّةً إِذ تَدْعُوهَا وَرَهْبَانِيَّةً إِذ تَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم مَّا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم إِلَّا لِإِثَارِ إِرْضَوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا